فالقسط شهداء لله كونوا وإن تن لو او تعرض الله كان بما تعمل وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ سه وَالكتذ زَ ق وَمكفُِل تجيوا وكنت فيكم الرسل ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم umm mazdadu ku farran lam yakun shirul munafiqina vi anna Al-Kafirin Auliyah فإن العزة لله جميعا نفقين في اننا نجوم عذاب اليم الذين تنخذون الكافرين أو be um. يا خب في حديث غير اننا ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا Oh! بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً In nangmna fiqi naukho وَهُو أنأَْ غَد يجُ وَإِذاَا قَ إ الصلَة قكُ وَإِذَا il إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَا لَا lahu falan tantjid lahu sawila ya ayyu a amanu lat ta khidul kanfirina anuliya anturidu na antjalu lil yanaykum sulpanam muvina en في الدوك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير <تصموا> ۖۖۖۖۖ <تصموا> وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَنفَقُ Anallahu bi'adzafikum in shakuntum wa amantum Wakana Allah shakirana la n'i uhibb أن تتبدل دويره أو بينا الله ورسولي ويقولون ويقولون نؤمن اظن ونك اور بظن ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا kan voulka fi na this Sa'an lu musa'ak ba'ru mil zalika fa'qalu Fa بظلمهم ثم اتخذوا فعفونا عن ذلك وآتينا Oh, I don't know. col nau lau <laughs> an thim an naqudhim mithan qawm wakfurigim bi ayati llahi waqad lidhimul am waqt linzimul an bi'a an bal taballahu 'alayha bi kufrin falayn وانقل لي مما مر يوم موثنا نعيمه وانقل لي ان قد تن المسيحا سنم قتلوا وما قتلوا وما صلوه ولكن سبهم لهم سلام الله عليهم